بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ماء هنا عنهما ماله وما كسب ذات لهب وامرأته في جِيدِهَا حَبْلٌ من mesele